I don't know. صبر قلبي العشق ا يا أ خ ت ي العربان واجمعك بحبيب قلبك بجاه الرحمن ت ح ض ي ب ه ويحظى ب ك و ت ع ي ش ب أ م ا ن روحي الله يكون م ع ا ك ب ل ك تلاقي بيك Thank <laughs> you. شارد غزالي يا ع ي و ن غزالي وين يغزلان البرد شارد غزالي